112. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها 113. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 111. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا 112. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا 113. وما يضل به إلا 119. الذين ينقضون عهد مِن من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. 111. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 112. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني فقال انبئوني بأسمائها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 سماءهم قال الم اقل لكم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 نَتَوَكَّلَ مِنَّا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَفُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا 117. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 118. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو قُلْنَا بُكُوا مِنها جَمِيعًا فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 112. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 113. يا بهي إسرائيل اذكروا 114. أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي, وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون 115. وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق في الباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين